يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا وصعد وفانا وصعد وفانا يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا السعد وفانا والسعد وفانا للحرام شدت ريحالي وبطيبه روحي في نشي غالي والاقصى ماذاذا عن بالي واستعدوا وفانا واستعدوا وفانا يا مكة ما أندى جمالك يا كعبا ما أبهى جلالك قلب حم يطوف بظلالك والزمزم فؤالك ضم أنا فؤادي ضمآن فؤادي ضمآن يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا ليتاني في زورتُن تمحولي ساقامين ل مكة حرمًا وأمانًا حرمًا, وآمانا حرما وآمانا يا مكة يا بكا ما أبها نقينا لبينا والسعد وفى السادوا فانا يا ربي فقبل لي توباتي بسجودي قد فاضت دموعاتي زبيت الحماه تسمع شكاتي يا ربي قد جئت ندمانا قد جئت ندمانا يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا يا ربي دخلنا جيبنا بلغنا أنوارا وعلى السنة صارت فوطانا صارت فوطانا يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا واستعادنا ما أبهى لقيانا لبينا والسعد و...